بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أن رب الطيبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم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 واشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن امته ورضي الله عن أصحابه الطيبين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 أما بعد معشر الإخوة الكرام لازلنا في مدارسه المقدمة في تفسير كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكنا في الدرس الماضي نتدارس الطريقة الحكيمة في تفسير الآيات الكريمة وقلت إن تفسير القرآن العظيم لا يخرج عن طريقين اثنين إما أن نفسر كلام الله جل وعلا بالمنقول عن طريق تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بأقوال الصحابة أو القرآن بأقوال التابعين وبينت أخبار أهل الكتاب عند هذا الطريق وهذا النوع من التفسير والنوع الثاني تفسير بالمعقول تفسير بالرأي وقلت يقصد به أن يبذل الإنسان ما في وسعه وأن يعمل نظره واجتهاده في تفسير كلام ربه بحيث يوافق قواعد اللغة العربية والنصوص الشرعية فيتفق ذلك التفسير مع السياق ويشهد له السباق واللحاق يشهد له ما تقدم وما تأخر من كلام الله جل وعلا فهذا تفسير بالرأي وذكرت الأدلة على جواز هذا التفسير ثم بعد ذلك استعرضت ما يتوهمه طالب العلم من أنه يمنع من التفسير بالرأي وذكرت الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد إلا آيات بعدد علمهن إياهن جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام وبينت قيمة الأثر وأنه ليس فيه دلالة على منع التفسير بالرأي والحديث الثاني حديث جندب رضي الله عنه والأول عن أمنا عائشة رضي الله عنها حديث جندب من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ بينت قيمة الحديث وأنه ليس فيه ذلالة على منع التفسير بالرأي أيضا والحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما بروايتين من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وقلت المعتمد فأن الحديث في درجة القبول فهو حسن كما نص على ذلك الإمام الترمذي لكن منطوق إحدى الروايتين للحديث تعين المراد وهذا المنطوق هو من قال في القرآن بغير علم فالمراد من الرأي الرأي المجرد عن الأدلة الشرعية وعن موافقة قواعد اللغة العربية أي أن يفسر القرآن برأيه وهواه وظنه ووهمه وتخرصه فليتبوأ مقعده من النار وقلت بعد ذلك النص الذي ينهى عن تفسير القرآن بالرأي محمول على حالتين اثنتين الحالة الأولى وهذا كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله وختمت به الدرس الماضي أن يكون في المفسر رأي وعنده اعتقاد فيحمل كلام الله جل وعلا على هذا الاعتقاد وهذا له ثلاثة أحوال تارة مع العلم وهذا قلت كما يكون منه المبتدع وتارة مع الجهل وتارة يستدل على أمر صحيح بما لا دلاله فيه على ذلك كما يفعل الوعاظ والقصاص والصوفية اذهب إلى فرعون إنه طغى ويشير إلى نفسه والحالة الثانية التي يتنزل عليها أنه أن يفسر القرآن بكلام العرب دون النظر إلى مراد المتكلم وقصده ودون النظر إلى سياق, سياق الآيات فيجرد هذا اللفظ ويفسره على حسب اللغة دون ما يقصده المتكلم ودون موقع هذا اللفظ في كلام الله جل وعلا وقلت كثيرا من الآيات لا يمكن أن تفسر على حسب اللغة العربية كما وضحت هذا بالأمثلة فلا بد من الرجوع إلى السماء والنقل عما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام إخوة الكرام هذه الآثار المتقدمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ورد مثلها أيضا عن السلف الكرام ما قلناه في تلك الاحاديث من تعليل وبيان نقول ايضا فيما نقل عن السلف الكرام ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه كما في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر في الجزء الثاني صفحه 52 وخمسين والاثر رواه عنه ابو عبيد القاسم بن سلام انه قال أي ارض تطلني واي سماء تظلمي إذا قلت في كتاب الله برأي أو إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم ومثل هذا نقل عن علي رضي الله عنه كما في جامع بيان العلم وفضله فإذا هنا إذا قال برأيه أيد ما لا علم له به أما إذا فسر كلام الله جل وعلا بما يوافق قواعد اللغة ونصوص الشرع فلا يكون إذا مفسرا للقرآن بغير علم إنما هو يتكلم عن بينة كما تقدم معنا إضاح هذا بكلام العلماء وهكذا ما نقل عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله أنه سئل عن تفسير آية من كلام الله فقال أنا لا أقول في القرآن شيئا وسأله مرة أيضا سائلا آخر عن تفسير آية فقال سل الذي يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين سل عكرمة الذي يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء وهنا لا دلالة في هذا الأثر على أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يرى أن التفسير بالرأي الجائز أنه منوع ومحظور لا ثم لا لعله تحرج فما عنده علما في تفسير تلك الآية ثم بعد ذلك أرشد السائل إلى من يعلم تفسير هذه الآية فقال سالعكرم رضي الله عنهم أجمعين فهذه الآثار نقول فيها ما قلناه في تلك الأحاديث لذلك قال الإمام ابن تيمية معللا تلك الآثار كما في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث عشر صفحة 370 والكلام قاله الإمام ذو كثير ايضا في الجزء الأول في صفحة ستة بعد أن نقل هذه الآثار وما شاكلها عن السلف الأبرار في تحرجهم من تفسير كلام العزيز الغفار عن طريق اجتهادهم واستنباطهم وعقولهم وإعمال رأيهم قال هذه الآثار وما شاكلها محمولة على تحرجهم من التفسير فيما لا علم له الله فأما من تكلم في تفسير كلام الله بما يعلم من ذلك على حسب اللغة والشر فلا حرج عليه قال ولذلك نقلت عن هؤلاء أقوال في التفسير ولا منافات فإنه كما يجب على الإنسان أن يسكت عما جهله يجب عليه أن يتكلم فيما يعلمه ويعرفه لا سيما إذا سئل عنه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سئل عن علما فكتمه أن الله يوم القيامة بلجام من نار والحديث صحيح ثابت في المسند والسنن الأربع باستثناء السنن النسائي ورواه الحاكم في المستدرك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وروي الحديث من رواية بن عمر وابن عامر وابن مسعود وأنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بنجام من النار فإذا سئل عن آية لا يعرف تفسيرها لا يتكلم وإذا سئل عن آية يعرف تفسيرها على حسب قواعد اللغة ونصوص الشرع ويشهد السياق لما يستنبطه منها فالواجب عليه أن يتكلم فكما يجب على الإنسان أن يسكت عما جهله يجب عليه أن يتكلم فيما يعلمه لا سيما إذا سئل عنه ولذلك قال الإمام ابن سيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس عشرة صفحة أربع وتسعين من تدبر, من تدبر السياق من تدبر السياق سياق الآيات القرآنية وكانت غاوته الوقوف على الحق عرف مراد الله من كلامه وأما تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ دون النظر إلى هذا اللفظ في السياق فهذا حرام وأعظم غلطا من هؤلاء وإثنا من يكون قصده أن يحرف كلام الله عن مواضعه كحال مبتدع فيفسر القرآن على حسب رأيه وهواه وأما إذا تدبر الإنسان سياق النصوص وسباق الكلام ولحاقه وفسر كلام الله بعد ذلك على حسب قواعد اللغة ونصوص الشر فلا حرج عليه في ذلك ولذلك لما سئل الإيمان ابن تيمية عن قول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن مغنيه قيل له عادة العرب أن تبدأ بالأهم والأعلى فلما بدأ الله جل وعلا هنا بالأنزل والأضعف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ترقى من الأدنى إلى الأعلى والأصل أن العرب في الكلام تقدم الأعلى فقال الإمام ابن تيميه عليه رحمه الله لكل مقام مقال ولو بدأ الله هنا بالأعلى لفاتت الفائدة بعد ذلك من ذكر الأدنى لو قال يوم يفر المرء من بنيه إذا فر الإنسان من ابنه الذي هو بمنزلة نفسه فكانه فر من نفسه فسيفر من زوجه من باب أولى فيكون ذكر الزوجة ذنون تطويلا بلا طائل وإذا فر من الزوجة سيفر من الأب وإذا فر من الأب سيفر من الأم وإذا فر من الأم سيفر من الأخ فإذا ترقى من الأدنى إلى الأعلى لبيان هول ذلك اليوم ففر من أخيه أمه التي احتضنته وهي تحن عليه وتعطف عليه فر منها أبوه الذي يشفق عليه وعنده قوة وجلد ومنع يحمي فر من زوجته التي كان يأوي إليها بحيث يصبح الشخصان شخصا واحدا فر منها ابنه الذي هو من صلبه وقطعة منه فر منه لكل مقام المقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل مرئ منهم يومئذ شان مغنيه فهذا المعنى الذي كشفه هذا الإمام وهذا التفسير لا يقال هذا تفسير بالراي وينبغي أن تنقل هذه النكته عن التابعين أو عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثم لا ولذلك من تأمل هذه الأمور وهذه الترتيبات لاح له من القرآن أسرار عظيمة ورحمة الله على الإمام الرازي عندما يقول في تفسيره في الجزء العاشر صفحة ربعين أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والمناسبات أي مما جاءت هذه الآية بعد هذه الآية ولما جاءت الآية على هذه الشاكلة من أخيه وأمي وأبي وصاحبته وبنيه لطائف كثير يستنبطها المفسر عن طريق اعمال عقله وبدن ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه جل وعلا من كلامه إخوة الكرام وهذا الكلام من الإمام ابن تيمية شاهد قطعي على أنه يجيز التفسير بالرأي وقد تناقض الشيخ أبو زهر عليه رحمة الله في هذه المسألة نحو الإمام ابن تيمية ففي الكتاب الذي ترجم فيه لابن تيمية عليه رحمة الله في صفحة 233 إلى صفحة 235 أثنى على الإمام ابن تيمية وذكر أنه يعمل عقله ويبذل ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه ويدرك إشارات القرآن ويقف على مراميه ويستنبط من الألفاظ دلالات عظيمة تشير إليها تلك الآيات وهذا وحال الإمام عليه رحمة الله وحال أئمة الإسلام لكنه في كتاب المعجز الكبرى في صفحة 507 جاء وقال إن الإمام ابن تيمية يحرم تفسير القرآن بالرأي في الكتاب المتقدم ذكر أنه يعمل رأيه وجمع بين إعمال رأيه وبين ما نقل عنه من, من تحريم التفسير بالرأي فقال التحريم منصرف إلى الهوى هو الى التفسير الذي لا يستند على دليل ولا على بين وهو مصيب في ذلك لكن نسب إليه في كتاب المعجزة الكبرى أنه حرم تفسير القرآن بالرأي ولم يبين أي رأي يريد الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله ثم علق عليه بما يبين أن الأمة خالفته في هذا وهذا في الحقيقة خلاف ما قرره نفس الشيخ كما قلت في الكتاب الذي ترجم به ابن تيمية عليه رحمة الله الامام ابن تيمية عليه رحمة الله له تفسير لقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت سديد سديد محكم رشيد مع انه لم ينقل عن السلف الكرام واقم الصلاة إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنع ولذكر الله اكبر انثر عن السلف القولان في بيان المراد من هذه الجملة المباركة ولذكر الله اكبر فجمور السلف وعلى راسهم ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين ولذكر الله لنا اكبر من ذكرنا له لأن الله يذكر من يذكر فعندما نذكره هذا حسن وطيب وعمل عظيم أعظم من هذا عندما يذكرنا الله فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله في ملا ذكره الله في ملا خير منهم ولذكر الله اكبر الذكر الله لنا أعظم من ذكرنا له وحقيقة الأمر كذلك وهناك قول آخر منقول عن عدة من السلف ولا ذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأعظم من كل طاعة ولذلك سئل عدد من السلف رضوان الله عليهم أجمعين عن أفضل الطاعات فكان يكلون هذه ولا ذكر الله أكبر ولا يفتر لسانك ولا يفتر لسانك من ذكر ربك ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول الإمام ابن تيمية كما نقل عنه تلميذه في التفسير القيم الإمام ابن القيم في صفحة 404 عليهم جميع الرحمة الله يقول ولا ذكر الله أكبر ونقل هذا المعنى الإمام ابن كثير أيضا في تفسيره يقول الصلاة فيها فائدة. الفائدة الأولى تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا مقصود لغيره وهناك شيء مقصود لذاته في الصلاة وهو نذكر الله ونعظمه ونثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر أي الفائدة التي يحصلها المصل من الثناء على الله وتعظيمه لربه أعظم من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فأنت بالصلاة تحصل فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى تنهاك عن الفحشاء والمنكر والفائدة الثانية تعظم فيها ربك وتثني عليه أي الفائدتين أعظم هذه مقصودة لذاتها وهي الثناء على الله وعبادته وتعظيمه بما هو أهله وأما تلك مقصودة لغيرها فإذا هنا كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا ليس من باب المقصود أصالة أي مقصود أصالة أننا نثني على الله جل وعلا في صلاتنا ونعظم فهذا التفسير الذي ذكره لا يتنافى مع نصوص الشرع ونصوص الشرع, الشرع تشهد له فالله شرع الصلاة لمعظمه فيها فلا يقال هذا تفسير بالراي وهو حرام ومن قال في القرآن برايه فليتبوا مقعده من النار تفسير دل على اعتباره نصوص الشرع القطعية ولا يخرج عن قواعد اللغة العربية فماذا فسر كلام الله جل وعلا بما لا يحتمله على حسب اللسان الذي نزل به بلسان عربي مبين فاللغة العربية لا ترد هذا التفسير والنصوص الشرعيه تشهد له فهو تفسير معتبر كونه لم ينقل لا حرج في ذلك ولذكر الله أكبر الفائدة التي يحصلها المصلي في صلاته بذكره لربه أعظم من الفائدة التي يحصلها من صلاته لأن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر إخوتي الكرام وهذه نصوص بين كما قلت عن هذا الإمام المبارك لأنه وجيز تفسير القرآن بالرأي على حسب الصفات والاعتبارات التي ذكرتها وأما ما نسب إليه أبو حيان غفر الله له ورحمه في البحر المحيط في الجزء الأول في صفحة خمسة بأن الإمام ابن تيمية لا يرى تفسير القرآن بالرأي ويرى أن تفسير القرآن قاصر على السماع ولا يجوز فهم تركيب آيات القرآن إلا بالنقل عن مجاهد وعكمنا وعن أئمة السلف ثم قال وهذه مجازفة وهذا قول بعيد وهذا كلام ساقط نقول ما ثبت هذا الكلام عن هذا الإمام حتى حكمت عليه بعد ذلك بما حكمت نعم من قال إن تفسير القرآن بالرأي ممنوع ولا يجوز للإنسان أن يفسر كلام الله إلا بالنقل الثابت عن أئمة التابعين ومن سبقهم فقوله ساقط لكن هذا الكلام ما ثبت عن هذا الإمام عليهم جميعا الرحمة الله إخوة الكرام وصفوة القول التفسير بالرأي له حالة وعلى كل حالة من حالتيه أجنع أئمة الإسلام تفسير بالرأي المحمود الجائز الذي وافق قواعد اللغة ونصوص الشرع ويدل عليه السياق فيشهد له السباق واللحاق فهذا جائز باتفاق وما أحد من أئمة الإسلام منع ذلك وتفسير بالرأي الذي لا يستند إلى قواعد اللغة ولا يشهد له نصوص الشرع عن طريق الرأي والهوى والظن والتخمين فهذا حرام وما أحد قال من أئمتنا بجواز هذا النوع من التفسير فمحل اتفاق بين علماء الإسلام وعليه لو قدر أن بعض العلماء قال التفسير بالرأي حرام نقول المراد من الرأي الهوى الذي لا يستند إلى قواعد اللغة ونصوص الشرع كتفسير الشيعة والصوفية والمعتزلة والمبتابعة من معتزلة وغيرهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ثواب ربها منتظرة ولا يراه شيء من خلقه لماذا تتلعبون بكلام الله أضاف الله النظر إلى الوجوه وعداه بإله وإذا أضيف النظر إلى الوجه وعدي بإله فلا يحتمل إلا النظر بالعينين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لمن ينتظر هي في الجنة تنتظر ماذا تنتظر الثواب من ربه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد متى قطع الثواب عنهم حتى تنتظر هذه الوجوه التي نظرت في الجنة وابتهجت تنتظر الثواب من الله هل حرم عنها الثواب وقطع لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فإذا كلام ترده نغة العرب ونصوص الشرع تشهد ببطلانه فسنار ربنا كما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا غمان كما تواتر هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام فمن قال إلى ربها ناظر إلى ثواب ربها منتظره نقول هذا تفسير للرأي بالهوى وخالف قواعد اللغة ونصوص الشرع والقائل به فليتبوأ مقعده من النار فأئمتنا متفقون على, على حكم التفسير بالرأي له حالة, حالة التفسير فيها يكون محرما بالاتفاق وحالة التفسير فيها يكون جائزا بالاتفاق وهذا كاختلاف أئمتنا في تأويل المتشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب واخر متشابهات فهم الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب لفظ التاويل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم الراسخون يعلمون تاويل المتشابه وعليه الواو عاطفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أو أن الواو هنا استئنافية والجملة بعد ذلك من مبتدأ وخبر والراسخون في العلم يقولون آمنا به الراسخون مبتدأ والوقف لازم على لفظ الجلال وما يعلم تأويله إلا الله نقل القولان عن سلثنا الكرام ومن العجيب أن القولين نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما فتارة قال الوقف لازما على لفظ الجلالة وتارة قال أنا ممن يعلم تأول المتشابه وليس هذا بتناقض كما يبدو لبعض الناس كما قال الإمام ابن تيمية هناك نقلت عنهم أقوال في تحرجهم من تفسير القرآن بالرأي ونقلت عنهم أقوال في تفسير القرآن بالرأي ولا منافاة كل واحدة لها حالة وهنا لا منافاة. فإذا كان التأويل معناه الحقيقة التي يؤون إليها الشيء فباتفاق علماء الإسلام متقدمين ومتأخرين يجب أن على لفظ الجلالة وأن الراسخين في العلم لا يعلمون حقيقة هذه الأمور وما يعلم تأويله إلا الله حقيقة بعد ذلك هذه الأمور المتشابهة كلها كيفيتها ما يتعلق بصفات ربنا وما يتعلق بما يكون في الآخرة من نعيم حقيقة كيفيه ناهية وما يعلم تأويله إلا الله وإذا قلنا إن التأويل معناه التفسير الظاهري فالعلماء يعلمون تأويل المتشابه كما يعلمه الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن والراسخون في العلم الواعطف على الأغبي الجلالة ويكون قوله جل وعلا يقولون آمنا بحال حال من المعطوف أو من المعطوف عليه من المعطوف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أول الألباب كيف هنا جاء الحال من المعطوف وما عاد على المعطوف عليه هذا له نظائر كثيرة في كلام الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صف حال من الله جل وعلا من الملائكة من الملائكة وجاء ربك والملائكة صفوفا صفوفا وقال جل وعلا في صورة الحشر الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاء من بعدهم يقولون يقولون, يقولون حال من المعطوف أو من المعطوف عليه من المهاجرين والأنصار من الذين جاءوا بعدهم من غير المهاجرين والأنصار فحالا من المعطوف لا من المعطوف عليه وهنا يكون الأمر كذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم مع كونهم يعلمون تفسيره يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الألباب فهذا إذن كحال العلم بتأويل المتشابه فمن قال إن المراد من المتشابه الحقيقة التي يؤون إليها الشيء يؤون إليها اللفظ فقال الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه هل ينظرون إلا تأويله أي إلا وقوعه يوم يأتي تاويل وقوع يوم القيامة ومن قال إن المراد من التأويل التفسير نبينا بتأويله بتفسيره قال إن الواو عاطفة وهنا كذلك من منع من علمائنا من التفسير بالرأي أراد به الرأي الذي لا يستند إلى نصوص اللغة وقواعد, وقواعد الشرع ومن قال من علمائنا إن التفسير بالرأي جائز أراد الرأي الذي هو رأي محمود يوافق قواعد اللغة ونصوص الشرع ومثل هذا ونظيره الحكم بما أنزل الله عدم الحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون قلت هنا اختلفت العبارات سابقة لاختلاف الاعتبارات فالذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر ستره الحق وجحده ظالم تجاوز من الهدى إلى الردى والضلال فاسق خرج من الحق إلى الباطل اختلفت العبارات لاختلاف آلية اعتبارات ما نقل عن بعض سلفنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر قال كفر دون كفر لا يتعارض مع قولنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر يخرج من المله فالحكم بغير ما أنزل الله له حالة حالة يجور القاضي فيها الحكم هو كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد في القضاء مصدر آخر لكنه جار وتقدم معنى القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة علم الحق وقضى بخلافه لأجل رشوة هذا كافر ليس بكافر إلا إذا استحل عندنا حاتم آخر نسف كتاب الله برجله قسم الله ظهره وظهور أمثاله ووضع قانونا وضعيا يحكم في البلاد هذا الآن عندنا كفر دون كفر هذا أتى بشرع مبدل مغير طمس نور الله وحذفه وأتى بعد ذلك بقوانين وضعية يحكمها في الرعية هذا لا شك في كفره الكفر الذي هو يقول عنه إمتنا دون كفر أي يقصدون بأنه كفر عملي القاضي شيخ صالح ملم بالكتاب والسنة لكنه ليس بمعصوم حاب صديقه أو أخذ رشوة من بعض الناس فحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر أما أنه نسف هذا الكتاب وأتى بقوانين وضعية من شرقيه أو غربيه والأمة الإسلامية الآن لا شرقيه ولا غربيه ولا مسلم ولا كتابيه ليس لهم شيء خارجين هم أذناب فقط لغيرهم حذف كتاب الله من الحياة وأتى بقوانين وضعية لتحكم في رقاب العباد والله إن الذي يشك في كفر هذا الحاكم ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفرا مخرجا من, من الملة أو كفرا دون كفر نقول لا منافاتا لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله له حالتان أحيانا يجور على حسب الهوى وعلى حسب ضغوط الحياة وعلى حسب ما في نفسه من تقصير وكل بني آدم خطأ فيأخذ رشوة ويقضي بخلاف الحق فإلى مستحل ذلك كفر و فإذا ما استحل ذلك لم يكفر وإذا استحله كافر وتارة ينحي كلام الله جل وعلا ويقطع رقبة من يطالبه بالحكم بكتاب الله ويحكم بقوانين وضعية إن استحل هذا أو لم يستحل لا داعي الآن للبحث في أمره لأنه في الأصل لا يحكم بشريعة الله لا يوجد دستور يتحاكم إليه هو الشرع المطهر إنما الدستور الموجود دستور الشيطان أفحكم الجاهليه يبهون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون فلا خلاف بين أئمتنا في هذه الأمور وما نقل عنهم من أقوال في ظاهرها تباين لابد كما قلت إخوة الكرام من أن نعرف مرادهم فكيف قالوا كفر دون كفر هذا لحالة معينة كفر يخرج من الملة لحالة معلومة العلماء يعلمون تأويل المتشابه على أن التأويل بمعنى التفسير لا يعلمون تأويل المتشابه على أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء التفسير بالرأي جائز التفسير بالرأي حرام لا تناقض بين هذه الأقوال لا بد من الجمع بينها لأننا إذا عرفنا مرادهم علمنا بعد ذلك المقصود والمراد من حكمهم ولا خلاف بين أئمتنا في هذه المسألة إخوة الكرام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الموافقات في آخر الجزء الثالث في صفحه 21 و 400 كلام طيب يتعلق, يتعلق بتفسير القرآن بالرأي يقول المسألة الرابعة عشرة إعمال الرأي في القرآن جاء ذنبه وجاء أيضا ما يقتضي إعماله وحسبك من ذلك ما نقل عن الصديق رضي الله عنه فإنه نقل عنه انه قال وقد سئل في شيء من القرآن أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وبما روي فيه أنه قال إذا قلت في كتاب الله برأي في, تلك في, في ذلك اللفظ, اللفظ بما لا أعلم أو برأي ثم سئل عن الكلالة المذكورة في القرآن فقال أقول فيها برأي وفي الطباء عندكم إخوة الكرام لا أقول فيها برأي ولا مفسدة للكلام زائدة لا أودد لها أقول فيها برأي وقد كنت ذكرت كلام أبي بكر رضي الله عنه سابقة أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان الكلالة كذا وكذا وتقدم معنى أن الكلال قلنا هم الورث الذين ليس فيهم أصل ولا فرع مأخوذ من تكال له إذا أحاط به هو الإكليم وهؤلاء يحيطون الورثة قلنا بالميت من أطرافه والحواش لا من الأصول ولا من الفروع وقلنا من الكلال بمعنى الإعياء فيرسونهم ب أنه الحواشي لا أصول لا فروع وهذا إرث سببه ضعيف ولذلك لو وجد احد من الأصول والفروع لا, لا حجب الإخوة ويسألونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محال لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود إذا هنا كيف أبو بكر رضي الله عنه قال أي أرض تقلني واي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأي ثم قال أقول في الكلاله برأيه لا تعارض يقول فهذان قولان اقتضيا اعمال الرأي وتركه في القرآن وهما لا يجتمعان والقول فيه أن الرأي ضربان أحدهما جار على موافقه كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما لأمور أحدها أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم مراد ولم يأتي جميع ذلك عما تقدم كما تقدم معنى في الأدلة التي تدل على جواز تفسير القرآن بالرأي فإن أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها وأكثرها وذلك غير ممكن فلا بد من القول فيه بما يليق. والثاني أنه لو كان كذلك لنزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك كله بالتوقيف فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول والمعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين منه ما لا يصل إلى علمه إلا به وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف والثالث أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاشتياط من غيرهم وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه والتوقيف ينافي هذا فاطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح والرابع أن هذا الفرض لا يمكن لأن النظر في القرآن من جهتين من جهة الأمور الشرعية فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلا ومن جهة الماخذ العربية وهذا لا يمكن فيه التوقيف وإلا لزم ذلك في السلف الأولين وهو باطل فلازم عنه مثله وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه وأما الرأي غير الجار على موافقة العربية أو الجار على الأدلة الشرعية أو غير الجار على الأدلة الشرعية فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال كما كان مذموما في القياس حسب ما هو مذكور في كتاب القياس لأنه تقوم على الله بغير برهان فيرجع إلى الكذب على الله تعالى وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء ثم ختم هذا الجزء بقول فصل فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء منها التحفز من القول في كتاب الله تعالى إلا على فإن الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التسير على ثلاث طبقات إحدى من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم رضوان الله عليهم أجمعين وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهدون فنحن أولى بذلك منهم إن ظننا بأنفسنا أننا في العلم والفهم مثلهم وهيهات وأف وتف وتب وشقاء لمن يقول في هذا العصر عندما يذكر سلفنا من الصحابة والتابعين هم رجال ونحن رجال قل هيهات ان نصل إلى تلك الدرجة والحالة الثانية من علم من انه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه والثالث من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض فهذا ايضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه لأن الأصل عدم العلم فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين فانسحاب الحكم علي الأول عليه باق بلا إشكال وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال كما سأل بعض الإخوة فيه الدرس الماضي ما هي الشروط التي يمغى للإنسان والعد التي تكون عنده لفسر كلام الله؟ وقلت الإنسان على نفسه بصيرة وربما تعد بعض أصحاب هذه الطاقة طوره فحسن ظنه بنفسه ودخل في الكلام فيه مع الراسخين ومن هنا افترقت الفرق وتباينة النحل وظهر في تفسير القرآن الخلل وصفوة الكلام إخوة الكرام لتفسير القرآن طريقان طريق مأثور منقول وطريق عن طريق, عن طريق تفسير القرآن بالرأي المبرور وهو مقبول فكل منهما يكمل الآخر ثم بعد ذلك إذا كانت عندك العدة وأهلية البحث والاجتهاد فتستنبط من الآيات ما يلوح لك من حكم وأحكام فلا حجر ولا حذرة قال الإمام ابن تيميه عليه رحمة الله في القاعدة التي جمعها في أصول التفسير يقول الطريق لتفسير القرآن طريقان إن نقل مصدق أي يصدق تفسيرك وتعول عليه وإن استدلال محقق تحقق به ما تقول أما النقل فإما أن يكون عن المعصوم عليه صلوات الله وسلام وإما أن يكون عن غيره فإن كان عن المعصوم اخذ بالصحيح الثابت عنه وترح ما سواه وإن كان النقل عن غيره وهذا يلخص لنا ما تقدم معنا في طرق التفسير وإن كان النقل عن غيره فإما أن يكون عن الصحابة فإذا ثبت التفسير عنهم فالنفس تميل إلى قبول ذلك وتسكن إليه وإما أن يكون عن التابعين فإذا نقل التفسير عنهم وثبت فالنفس تسكن لقبوله أقل من سكونها لتفسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وأما أخبار أهل الكتاب مما ليس في ايدينا ما يشهد بصدقها أو كذبها فعمت ذلك لا فائدة منه فالأولى عدم الاشتغال به هذا النقل عن غير المعصوم والنقل الأول عن المعصوم عليه صلوات الله والسلام وأما الاستدلال المحقق فالخطأ يقع فيه من جهتين أن يكون عند المفسر المستدل اعتقاد وعنده ميل إلى معنى من المعاني فيحمل القرآن على هذا المعنى فتارة يسلب ما دل القرآن عليه ودارة يحمل القرآن ما لا يدل عليه وهو في الحالتين إما أن يقصد حقا أو باطلا فإن قصد باطلا أخطأ في الدليل والمبنول كما تقدم معنا في تفسير الشيعة ويوم يعض الظالم على يدي أبو بكر يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا عمر لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني علي أخطأ في الدليل والمبنول قصدوا باطلا واستدل بما لا دلاله فيه على هذا وإما أن يخطئوا في الدليل لا في المبنول هم يريدون حقا لكن استدلوا بما لا يدل عليه اذهب إلى فرعون إنه طوى إلى نفسك قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أنفسكم لا بد من جهاد النفس لكن الاستدلال بهذه الآيات خطأ في الدليل فإذا قصدوا باطلا أخطأوا في الدليل والمذنول وإذا قصدوا حقا أخطأوا في الدليل والمذنول صحيح لم يخطئوا فيه فنصوص الشرع تدل على ما ذكروا لكن هذا النص لا يدل على ذلك فحملوه ما لا يحتمل وكما تقدم معنا في تفسير قول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تقدم معنا مثل هذا فإذا إما نخطئ في الدليل والمدلول، وإما نخطئ في الدليل لا في المدلول إخوة الكرامة إذا علمنا ما تقدم عندنا تنبيه نختم به الكلام على هذه المقدمة ثم نشرع بعد ذلك في تفسير سورة من كلام ربنا جل وعلا. إذا علمنا أن التفسير بالرأي بالصفات والاعتبارات والشروط المتقدم متفق على جوازه فما ينبغي أن يحصل عندنا شيء من التوقف فيما نقل عن بعض العلماء من التفرقة بين التفسير والتأويل بأن التفسير ينصرف إلى حالة معينة والتأويل ينصرف إلى حالة معينة فذلك اصطلاح بهم يقول الإمام البغوي عليه رحمة الله وهو متوفى سنة سبت عشر أو خمسمائة عليها رحمة الله وسليمان الجمل في حاشيته على الجلالين توفي سنة ألف مائتين وأربع للهجرة وبينهما الإمام الزركشي في البرهان متوفى سنة أربع وتسعين وسبعين يقول هؤلاء الأئمة التفسير, الت... التفسير تعيين معنى اللفظ بواسطة قرآن أو سنة أو أثر أي من كلام منقول عن الصحابة والتابعين وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بلا قطع وقالوا التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها ولا يخالف الكتاب والسنة عن طريق الاستنباط فما قالوه من التفرقة بين التفسير والتأويل هذا اصطلاح لهم إذا قلنا تفسير بالرأي هم يقولون لا لا جزء نطلق عليه تفسيرا التفسير تعيين معنى اللفظ بواسطة سنة أو كتاب أو أثر وإذا فسرنا القرآن عن غير هذه الطريقة فنقول لهذا إنه تأويل يقول هذا اصطلاح لكم هذا اصطلاح لكم لكن صنيع جمهور العلماء أن التفسير والتأويل بمعنى واحد، وهذا الذي مشى عليه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير عليه رحمة الله في تفسير جامع بيان القرآن، جامع البيان في تفسير في تفسير القرآن، وهذا الذي نقله الإمام ابن الجوزي في زاد المفسر في الجزء الأول صفحة أربعة عن الجمهور، فقال التفسير والتأويل بمعنى واحد. وقال الشيخ محمد الطاهر عاشور في كتابه التفسير والتحرير في الجزء الأول صفحة 11 اللغة والآثار تشهد بأنهما بمعنى واحد لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تاويلا وهو أرجعه إلى معناه إلى الغاية التي يعود إليها إلى المعنى الحقيقي له والتفسير من الفسر وهو الكشف والبيان وهذا هو بمعنى التأويل فكل تفسير تأويل وكل تأويل تفسير فالتأويل والتفسير بمعنى واحد وأما اصطلاح بعض العلماء على أن التفسير خاص بالرواية بتفسير القرآن بالقرآن أو سنة أو الأثر وأما التأويل فهذا خاص بالدراية عن طريق إعمال الرأي والاستنباط هذا اصطلاح لأولئك الأئمة والعلماء ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أئمتنا عليهم رحمات ربنا إخوة الكرام بعد هذه المقدمة التي أخذت منا بعض الدروس في بيان منزلة كلام الله جل وعلا وأثره في بني الناس وبيان الطرق المحكمة لتفسير كلام الله جل وعلا نعود لنشرع في تفسير سورة من السورة وقد استشرت عددا من الإخوة في اختيال سورة نبدأ بها تكفينا لنهاية هذه السنة ثم إن أحيئنا الله بعد ذلك لسنوات أخرى نأخذ سورة أخرى وأشار علي عدد من الإخوة بعدد من السور كل واحد يشير إلى سورة إلى أن اخترت سورة من السور سبب اختياري لها ثلاثة أمور. أولها علم الله ما وقرأته في الأسبوع الماضي في الجزء الذي فيه ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء وهو الجزء الحادي عشر كنت أقرأ في ترجمة إمام أهل السنة والجماعة وشيخهم بلا نزاع فلفت نظري ترجمة بعض علماء هذه الأمة أطلق عليه بأنه لقمان هذه الأمة فقلت لعل في ذلك إشارة إلى أن نبدأ بتفسير ثورة لقمان وهذا العبد الصالح الذي قيل إنه لقمان هذه الأمة وهذا الاسم يفشو ويسمى به كثير من العجم في هذه الأيام أما العرب فقد أهملوه ما رأيت عربيا يسمي ولده بلقمان ولا سمعت فيما وقفت أما العجم فكان بكثرة كان عدد من الإخوة الطلاب من بلاد ساحل العاج في كلية الشريعة فيها اسمه لقمان وهكذا من الصمال لقمان يسمون نفسهم بهذا فالتسمي بهذا الاسم المبارك سابقون إليه فهذا الاسم الذي مر معي في سير أعلام النبلاء في لقب عالم من علماء هذه الأمة نعت بلقمان وهو حاتم الأصم في سنة سبع وثلاثين ومئتين للهجرة وسمي بالأصام لا صمن وثقل في أذنيه تتلى عليه آياتنا ولا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ في صورته في صورة لقمان التي سنتدارسها وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر أي ثقلا واذا تتلى عليه ايات ولا مستكبرا كان لم يسمعك في اذنيه وقرا فالصمم ليس في اذنيه خلقه لا انما نعت بذلك لصفه جليله فيه ولا غرو في ذلك فهو لقمان هذه الامه والحكم وضع الشيء في مواضعها جاءت امراه تستفتيه عن بعض امورها وهي جالسه عنده تستفتيه احدثت وخرج صوت من تحت ثيابها وحقيقة أن في غاية الإحراج امراه امام رجل تستفتي فخرج منها هذا الأمر بغير قصد ولا شعور فقال ماذا تقولين قالت أسألك عن كذا قال ارفع صوتك فلا أسمع فرفع قال لا أسمع حتى رفعت صوتها بحيث ارتجت الغرفة فعلمت أنه لم يشعر بها فمن كسر خاطرها هذا لقمان هذه الأمة أضع الشيء في موضعه لقمان هذه الأمة حاتم الأصن لا لصمم في أذنيه إنما هو أظهر لها الصمم لألا تحرج مما جرى منها بدون قصد رحم الله علماء سلفنا الأبرار حاتم الأصم نعته الذهبي في سير أعلام النبلاء لما رأيت هذا النعت هذا اللقب له لقمان هذه الأمة يقول هو الإمام الزاهد القدوة الرباني واذا كنا سنتدارس السورة التي تسمى باسم هذا الإنسان وباسم حكيم في الزمن القديم وهو لقمان فلنعرف شيئا من حكمة لقمان هذه الأمة لننتقل بعد ذلك إلى حكمة لقمان في الأمم السابقة زاهد قدوة رباني قال له الإمام أحمد سائلا مسترشدا ونهيك بذلك منقبة لحاتم الأصم كيف الخلاص من الناس وتوفي قبل الإمام أحمد بأربع سنين لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله توفي سنة واحد واربعين مائتي وهذا قلنا سبعين وثلاثين ومائتي قال كيف الخلاص من الناس قال بثلاثة أمور ولا أراك تسلم منهم تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئا أن ساعدهم وأحسن إليهم واياك أن تطلب الإحسان من أحد تقضي حقوقهم ولا تستقضي من أحد منهم حقا لك الحقوق التي الناس اقضيها وقم بها على اتم ما يكون ولا تستقضي من أحد حقا ولا تطلب منه قضاء حاجة تتحمل مكرهم تتحمل نكرهم وضرهم وأذاهم ولا تقابلهم بشيء من ذلك فإذا آذوك حملوك مكرها تتحمل وأما أنت لا تقابلهم بشيء من ذلك ولا أراك تسلم إذا قلت هذا نحو الناس ما أراك تسلم وحقيقة هذا من الحكم من الحكم التي أنطق الله بها هذا الإنسان فأعطهم ولا تأخذ وقب حقوقهم ولا تطلب منهم قضاء حقك آذوك لا تقابلهم بالمثل مع ذلك تسلم ما معركة تسلم وكان يقول اصحب الناس كما تصحب النار انتفع منها واحذر ضررها وهكذا الناس وهكذا الناس لا تشتغل بالعتب يوما للوراء فيضيع وقتك والزمان قصير وعلان تعتيبهم وأنت مصدق إن الأمور جرى بها المقبور هم لم يوفوا للإله بحقي أتريد توفيه وأنت حقير فاشهد حقوقهم عليك وقم بها واستوف منك لهم وأنت صبور فالإمام أحمد عليه رحمة الله يسأل هذا العبد الصالح الذي لقب ونعت بلقمان عن كيفية الخلاص من الناس أرشده إلى هذه الأمور الثلاثة ثم قال له ولا أراك تسلم وقال له مرة رجل عظني فقال إذا أردت أن تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك إذا أردت أن تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك وهذا لا يمكن أن يكون وعليه احذر معصية الحي القيوم هذا المعنى الذي يشير إليه هذا العبد الصالح كما يقول شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان هو أعظم زاجر وأبلغ رادع نزل من السماء إلى الأرض ولا تقلب ورقة من ورقات المصحف إلا وترى هذا المعنى فيه لأن الله يعلم سرنا ونجوانا وهو معنا أينما كنا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه علم بذات الصدور هذا المعنى لا تخل منه صفحة من صفحات القرآن إذا أردت أن تعصي الله فاعصي في مكان لا يراك وكان يقول هذا العبد الصالح إذا جلس إلى واحد منا صاحب خبر اي ينقل الأخبار يحترز يقول وخبرك وكلامك يعرض على الله افلا تحترز قال الإمام الذهبي معلقا على هذا هكذا كانت إشارات القوم ونكتهم لا كما أحدث المتأخرون أي ممن ينتمون إلى التنسك والعبادة والزهد والتقشف من المحو. ومن الفناء ومن ومن بحيث أداهم بعد ذلك إلى القول بالحلول أو اتحاد الخالق مع المخلوق أحدنا إذا جالس إليه صاحب ينقل الخبر يحترز فكلامك يعرض على الله جل وعلا أفلا تحترز لقيل لك هذا من المخابرات جالس اليك وسينقل الكلام معه شريط تسجيل في تلك الجلسة لا أقول إنك تداهن لكن تحترز بعض الشيء تقول لا داعي أن أعطيهم من سكن علي ارج هذا لجلسة أخرى فإذا أنت بين يدي الله ولا تخفى عليه منك خافية فاحترز يا عبد الله يا عبد الله احترز واتق ربك جل وعلا فهو معك اينما كنت لا تخفى عليه خافية من أمره وكان يقول تعاهد نفسك عند ثلاث إذا عملت, إذا عملت فاعلم أن الله يراك وإذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك وإذا سكت فاعلم أن الله جل وعلا يعلم ما في قلبك في حال عملك أو نطقك أو سكوتك راقب هذه الأمور وكان يقول وهذا من الحكم التي تخرج من مشكات اتباعه لنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام العجلة من الشيطان إلا في خمس العجلة من الشيطان إلا في خمس اطعام الضيف فراغ إلى أهله فجاء بعجل سني لا تقول أن عجله ولا داعي أن نقدم ضيافه بحيث يجلس عندك ساعه وينصرف وما شرب ماء وإذا أراد الإنصراف تقول مضيفك لا فراغ والرغان ذهاب بسرعة مع خفيه بحيث لا يشعر الضيف إلا وقد حصل أمامه الضياف مما قسم الله وقدر إطعام الضيف والتوبة من الذنب وتجهيز الميت وتزويج البكر وقضاء الدين العدالة من الشيطان إلا في خمس وهذا مأخوذ من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي في الجزء الأول صفحة 63 عن سعد بن أبي وقف رضي الله عنه والحديث رواه أبو داود في سننه ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدتوا أتؤدتوا أتؤدتوا أت التؤذة من الله التؤذة من الله إلا في عمل الآخرة التؤذة أي التاني والتمهل والتمهن من الله إلا في عمل الآخرة التؤذة التمهل وعدم العجلة التؤذة من الله إلا في عمل الآخرة أي في القربات فهذه سارع فيها كما قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وأما ما عدى ذلك فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه التؤدت من الله إلا في عمل الآخرة ورد في سنن الترمذي وقال إنه غريب وما أرى إسناده بمتصل عن علي رضي الله عنه ومعناه يشهد له حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علي يا علي ثلاثة لا تؤخر ثلاثة لا تؤخر الصلاة إذا آنت أي حضرت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفأ والأيم إذا وجدت لها كفأ وعليه العجله من الشيطان هذا في غير طاعة الرحمن العجلة من الشيطان هذا في غير طاعة الرحمن وأما في طاعة الله فعجل وسارع انهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعي وهذا لفظ حديث ايضا قال عنه الترمذي غريب عن سهل بن سعد العجاله من الشيطان العجالة من الشيطان وقلنا هذا في غير طاعة الرحمن جل وعلا ففي طاعة الله سارع وعجل ما هذا العبد الصالح معت بلقمان هذه الامه ولذلك هذا أحد أسباب ثلاثه دعتني إلى البدء بتفسير سورة لقمان اخوتي الكرام عندنا عبد صالح آخر في هذه الأمة نعت بحكيم هذه الأمة لا بلفظ لقمان بلفظ الشكمة وقيل له إنه ممثل هذه الأمة حكيم هذه الأمة ممثل هذه الأمة نعته بذلك كعب الأحبار كما ثبت هذا في الحليا وتاريخ دمشق ابن عساكر بسند صحيح والأثر منقول في سير أعلان النبلاء ذاك العبد الثاني الصالح الذي نعت بحكيم هذه الأمة وبنمثل هذه الأمة هو أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني الذي توفي سنة 62 بعد معاوي رضي الله عنهم أجمعين بسنتين وقيل توفي قبل ستين أي قبل معاوية رضي الله عنهم أجمعين ثانة اثنتين وستين للهجرة قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء سيد التابعين وزاهد العصر سيد التابعين وزاهد العصر وفي عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء الرابع صفحة خمسة عند تفسير قول الله فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أطلق هذا النقب على عو بن عبد الله ولعله وهم منه فرجعت إلى ترجمة عون بن عبد الله فما رأيت أحدا نعته بهذا النعت إنما نعت حكيم هذه الأمة أطلق على أبي مسلم الخولاني والنعت لقمان أطلق على حاتم الأفرم أبو مسلم الخولاني أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في اليمن ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وأحرقه بالنار وقبل أن يحرقه قال له أتشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أتشهد اني رسول الله قال لا أسمع فأوقد نارا عظيمة وألقاه فيها فجعلها الله عليه بردا وسلاما ثم قال له قومه اذا بقي هذا في اليمن سيفتن عنك اصحابك فنفاه من اليمن فجاء الى المدينه المنوره في خلافه ابي بكر بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام فعمر الذي هو سيد المحدثين في هذه الامه كما ثبت في الصحيحين بشهاده نبي عليه الصلاه والسلام قد كان في الامم قبلكم محدثون من غير ان يكونوا انبياء فإن يكن في أمة أحد منهم فعمر رآه عمر لما دخل المجلس المسجد ورأى في وجه أثر النور فجاء إليه وقال من أين الرجل؟ قال من اليمن قال أتعرف عبد الله بن ثوب, ثوب وهو اسم أبي مسلم الخولاني قال وماذا تريد منه؟ قال أسألك عنه قال أنا هو فقام عمر رضي الله عنه وعانقه وأخذه إلى أبي بكر واجلسه بينه وبين أبي بكر وبدأ يبكيان وقال عمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في هذه الأمة رجلا يشبه خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه أي كيف ألقي في النار وجعلها الله عليه بردا وسلاما وهكذا هذا العبد الصالح حكيم هذه الأمة أبو مسلم الخولاني الذي توفي سنة اثنتين وستين على ابعد تقدير نعت ايضا بانه حكيم هذه الامة هذا الامر الاول اخوة الكرام الذي دعاني لاختيار تفسير سورة مقمان اما الامر الثاني فهو في الحقيقة ليس وليده هذا الاسبوع وليس قريب الحديث انما معاني تدور في نفس الانسان في معنى الحكمة والحكمة ضيعت من زمن ولا اسفه ولا أحمق ولا أب اغبى من العصر الذي نعيش فيه وما أظن أنه مر على هذه الدنيا حوات ركب الناس فيها رؤوسهم وهم يحسبون أنهم على خير كالحياة التي نعيش فيها بلاء وانشراف وشطط وكفر خيم في ارجاء المعموره ومع ذلك يراد منا ان نقول اننا في صحوه ووعي والامه كلمتها ظاهره ودين الله جل وعلا قوي ويتحاكم اليه وقد نبذه الناس وراء ظهورهم وظهر الكفر البواح في ارجاء المعموره الحكمه تتلخص في انها وضع الشيء في موضعه فلا بد إذا من أن نتعرف على هذه الصورة التي عالجت هذه الحكمة وبيّنت معناها لنرى واقعنا هل يسير على حكمة أو على سفاهة وعتاه اخوتي الكرام الحكمة كما قلت وضع الشيء في موضعه وهذا العبد ينبغي أن يضع نفسه موضعها فهو عبد لرب فله إله جل وعلا خلقه وأوجده فينبغي أن تكون بين هذا العبد وبين ذلك الرب صلة قائمة على ديونة هذا العبد لربه جل وعلا وهذا هو وهذا هو رأس الشكمة ولقد اتينا لقمان الحكمه أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني ينشي أعرض الناس عن دين الله في هذا الوقت فالأخلاق ضاعت لضياع الدين لأن الأخلاق بلا دين لا يمكن أن تثبت ولا أن تحصل ولا أن توجد والأمة بلا أخلاق حياتها حياة غابة لا رباط بينهم وبين ربهم ولا صلة بينهم وبين بعضهم وهذا هو حالنا إذا وجد الدين في الناس وجد عندهم خلق ووجد عندهم حياء من ربهم فرأس الحكمة مخافة الله ومخافة الله لا تحصل إلا إذا تدين الإنسان تدينا صحيحا فأفرد الله بالعبادة حسب ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم اخوتي الكرام حالنا مرير مرير وإذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول في القرن الثالث إذا رايتم شيئا مستقيما فتعجبوا فما أعلم ماذا يقول لو ادرك حالنا إذا رأيت شيئا مستقيما ففي القرن الثالث فتعجبوا والله إن الأصلفين الكذب والخيانة والاعوجاج وإظهار خلاف ما نبطل والاشتيال والنكر والخديعه ولا ينجو من هذا إلا من رحم ربك وقليل ما هم إذا رأيت شيئا مستقيما فتعجب قال مرة بعض الآباء لابنه ابغيني ائتني بقثاء مستقيمة القساء معروف من فصيلة الخيار قثاء تؤكل والقثاء قل أن تحصل واحدة مستقيمة لا بد من وجود التواء فيها واحيانا تكون ملتوية كالدائره كالدائرة تماما طرفاها مجتمعان والوسط فارغ فذهب الولد يبحث في بستان القساء حتى وجد واحدة فيها شيء من الاستواء ولا التواء فيها، فقال لوالده هذه قساءه مستقيمة. قال يا ولدي هذه موجهة. قال لا يوجد في البستان من هو من هي مستوية أكثر من هذه قال أنا أتيك الآن قثاء مستوية مستقيمة. فذهب وأتاه بقثاء منحنية كالحي عندما تلف. على نفسها قال هذه مستقيم قال سبحان الله هذه فيها ميل يسير تقول منحرفه وهذه مدوره تقول مستقيمه قال يا ولدي الاصل في القثاء اعوجاج فليعوجاج فيه مستقيم والمستقيم فيه معوج والاصل في حالنا كذلك وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فعطل الإنكار أستغفر الله وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فأنكر الإنكار ليس عطل إذا انكرت منكرا ينكر عليك ينكر عليك إنكارك ليس التعطيل التعطيل الإنكار هذا ذهب من فترة انما صار انكارا على المنكر ينكر المنكر فينكر عليك وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فأنكر الإنكار إخوة الكرام زمن وضعت فيه الأمور في غير مواضعها الرجال تخنثوا النساء ترجل ورأة تترجل رجل يتخنث أيها الرجل ابقى رجلا يقول لا لازم أغير خلقة التي خلقني الله عليها أتخنث في حلق اللحية وجر الثوب يا امه الله أنت أنثى حافظي على الأنثى يقول لازم أترجل طب الحكمة وضع الشيء في موضعه الرجل أمر بتقصير ثوبه وأزرت المؤمن إلى صاف ساقيه يجر تحت كعبيه المرأة أمرت أن تجر ترفع فوق الركبة أمرت أن تسبل شعرها تستأصله أمر أن يعفي شعر, شعر لحيته يستأصله الرجل يتخند والمرأة تترجل هذا حكمة وضع الشيء في غير موضعه الظلم والغصب كان معنا من أيام مبحث الغصب في أبواب فوق قلت لهم إخوة الكرام ما أعلم بقعة على وجه الأرض سلمت من الغصب الغصب كان سابقا بحالة فردية لكنه صار الآن بحالة نظامية المكس الضرائب لا يتحرك الإنسان إلا ويدفع ضريبة على جواز سفره على إقامته على تسجيل عقاره على تسجيل ولده على تسجيل نكاحه حتى لو أراد أن يقدم دعوة للمحكمه الشرعيه لا بد أن يدفع عليها مكسا وضريبة باسم الرسوم قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام وكنا نتدارس احكام الموات وانه يحق لأهل الذمه فضلا عن المسلمين ان يحيوا الموات في مذهب الحنابلة ومذهب الامام ابي حنيفه وهذا المعتمد من حيث الدليل فمن احيا ارضا ميته فهي له الارض التي ليست مختصه بالعامر ولا يملكها معصوم للذمي يملك الحق ان يحييها دون اذن الامام عند الجمهور هذا متى عندما كان الناس ينتمون إلى الإسلام ولا رابطه بينهم إلا لا إله إلا الله محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام وأما الآن فلا يسمح للمسلم بدخول البلدة الإسلامية وإذا سمح فيحدد له الإقامة وإذا أراد أن يتملك تضرب رقبته فكيف سيحيي مواتا في بلاد الإسلام قلت كان بحث إحياء الموات موجودا عند الأمة الإسلامية عندما كان يوجد أحياء لكن الأمة ماتت ماتت في الحكم لا في الواقع ولو ماتت في الواقع لكان أسلم لها وأخف عاقبه لو أراد أجنبي أن يحيى مواتا في بلاد الإسلام وهو مسلم لكن على تعريف تلك البلاد أجنبي متى كان المسلم أجنبيا عن بلاد الإسلام والله يقول إنما المؤمنون إخوة ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمة هذه حكمة كنت سافر فأنزل في صلاة المطار المسلم الموحد يعذب بحيث هو آخر من يخرج من المطار إلى البلدة عندما يأتي إلى تلك البلده وهو آخر من يخرج من المطار من ذلك المطار إلى الطائر عندما يريد أن يسافر ثم أسرح نظري إلى هؤلاء الكفرة الذين هم كالانعام بل هم أضل سبيلا صالات خاصة لا فتفتش أمتعتهم معنا لئلا يجدون شيئا من نتنع هؤلاء لهم نيز علينا الصالات لا يفتح لواحد منهم شنطه وتؤخذ لهم التحيات وهؤلاء سادة البلاد وهم قدوه مثل للناس وأما المسلم الذي على راسه عمه وفي وجهه لحيه تحترس منه وانظر اليه وراقبه بما استطعت من اسلحه هذه حكمه هذه حكمه امه اسلاميه تعامل المسلمين بهذه الحالة وامام الكفره تطاطئ رؤوسها هذه حكمه فلا بد من ان نقف عند الحكمه بعض الوقفات إخوة الكرام مع هذه الحالة التي نحن فيها ياتي الكاتب الضال المضل خالد محمد خالد ليتكلم على الشباب الذين يطالبون بإعادة حكم الله في أرض الله بين عباد الله فيقول يوجد إيه من خصال الجاهليه في هذه الحياة ماذا يوجد من, من خصال الجاهلية الناس يخرون لله ركعا وسجدا وكونه يوجد سفور وزينة هذا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول هذا الضال المجرم الذي أثنى على ليه بكلام يندى له الجبين ولا يستطيع أن ينطق به مسلم يقول هذا في جريدة الوفد يقول قد يعترضون بأن بعض الأحكام كالحدود وغيرها لا توجد في القوانين فنقول لهم إن القوانين وإن أهملت بعض الأحكام فهي أيضا إسلامية كيف هذا؟ والله قال كلاما لو قلنا لإبليس لترضاه لقال لا ولو عرضناه على الحمار الذي يقول الله عنه في سورة لقمان إن أنكر الأصوات لفوت الحمير تقر هذا الكلام لرفع صوته وقال لا لا لا كيف هذه القوانين الإسلامية؟ قال لأنها تمشي مع روح الشريعة ما هي روح الشريعة؟ ما هي روح الشريعة في تعطيل الحدود وإباحة العهر والزنا والسفور والبنوك الربوية قال روح الشريعة المصلحة فالشريعة جاءت لرعاية مصالح العباد والقوانين الوضعية وإن ألغت نصوصا جزئية فقد أخذت بروح الشريعة فهي إسلامية في حال الغائها لكلام خير البرية عليه الصلاة والسلام كفر يستحي منه الشيطان ولا ينزل الحمار إلى هذا المستوى مع هذا الضلال يقال هذا الكلام ثم عندما نقول يا عباد الله الأمة وصل الأمر بها إلى هذا الأمر يقول الله تتشاءم الصحوه قائمه والأمة في يقظه وفي وعي وفي وفي لهذا السبب الثاني أردت أن أبدأ بصورة لقمان لنضع أيدينا على الحكمة وهل نحن نسير على حكمة أو على سفاة أما السبب الثالث فهو في الحقيقة جدير بالاعتبار جدا، وهي أن هذه الصورة مكية، فلا بد من البحث في طبيعة القرآن المكي، وسأتكلم على طبيعة القرآن المكي، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام قرر تلك الطبيعة ثلاث عشرة سنة في قلوب العباد حتى آتت بعد ذلك هذه القلوب ثمارها، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. نتكلم على الأمر الثالث وندخل في تفسير السورة في أول الدرس الآتي إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله